وَقَاواهَذِهِ أَعَامُوا وَحَبْصٌ شَجرْرُ ال لَا يَطَعامُهَا إِلَّا مَنْ نَّ شَاءُ بِزَعْنِهِمْ وَأَنعَامٌُ خُللِّمَسُْوهورهَا وَأَنعَامُ لَا يَثُرَُثْنَ اللَِّ عَلَيْهَا فْتِرَ أَن عَلَيْه سَيَجْزِينَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِقَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خفر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله أَدَبَلُّ وَمَا كَوا متَّدِي وَهُوََّذِي أَن شَج الناتٍ مَعْروشَاتِ وَغَيْرَ مَعْروشاتٍ وَن النَّحلَ وََّر مُخْتَلِفًَا أُكُلهُ وَزَّيتُونَ وَرّم م ن مُتَشابِهَ وَغيرَ مُتَشابِ كلُل مِن سَمَرِي إذَا أثمَرَ وَآتُ حَفَّّهُ يَوْمَ حَقَادِهِ وَلَا تُصْفُ إِهُ لَا يحبّ المُسِْفِي